ورد اللحى سيدنا الشيخ عبد القادر كيلاني ويسمى أيضا ورد السبياني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة. ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب الأرضين والسماوات كاشف القروب علام الغيوب ومخرج الهبوب ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا بيهيوبٍ هبوبٍ بلطف خفيف يا الله يا الله يا الله يا ساسين يا ساسين والبهاء والنور التام بسهسهوبٍ سهسهوبٍ بالعز الشامخ بطاهطاوبٍ لهوبٍ يا الله يا الله يا الله, يا الله حميم حميم كهوبن كهوبن الذي سخر كل شيء يا الله يا الله يا الله إلا ما سخرت لي قلوب عبادك أجمعين من الجن والانسي واجلب لي يا الله يا الله يا الله اللهم إني عبدك وابن أمتك جميع الخلق مقبورون بقدرتك ونواصيهم بيدك وقلوبهم في قبضتك ومفاتحهم عندك لا تتعرك ذرة إلا بإذنك وليس معك مدبرون في الخلق ولا شريك لك في الملك يا إله الأولين والآخرين رب إبراهيم وإسماعيل وجبريل وميكائيل توسلت إليك باسمك العظيم وبوجهك الكريم وبدينك القويم وبصراطك المستقيم وبالسبع المثاني والقرآن العظيم وبألف ألف قل هو الله أحد وببيتك الحرام وباسمك العظيم الأعظم القديم الأكرم المكرم الذي أخفت في كتابك العزيز الذي نارت به الظلمات وقامت به السماوات وخطعت به الأقدام والأفلات به الأعدون من خمدت به الشياطين من فتحت به الأقفال وتصدعت من خشيته الجبال فلا أنت به الصخور ولا انت به الصخور وهانت به صعاب الامور ظل به من خشيته كل ذيروع فسلمت به سفينه نوحين وتكلمت به المبتل عيسى بن مريم عليه السلام وسخرت به اللغه والعجم ل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجبت به الدعاء وأنقذت به الغرقى، وأنجيت به الهلكى، وأخرزت به الألسل، وبه تعذ من تشاء، وتذل من تشاء، توسلت إليك يا حي يا قيوم، يا قائم على كل نفس بما كسبت وأسألك أن تسخر لي قلوب عبادك أجمعين كما سخرت حملت عرشك لعرشك وكما سخرت الطير في جو السماء وكما سخرت الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وكما سخرت البحر لسيدنا موسى بن عمران عليه السلام اللهم إنهم بأمرك أمرتهم و بداعوتك استاجع لبتهم و لقنتهم الحسنى كلها ما علمنا منها و ما لعنم استاجع بروحي إن رأوني جاءوني و إن دعوتهم أجابوني وإن كنت معهم أحبوني وإن غيبت عنهم اشتاقوني لا يعصون أمري ولا ينظرون في مجلس غيري بذنك يا عَيُّ يا قيوم يا من له الخلق والأمر يا من إليه تصير الأمور يا من أمره بين الكاف واللون يا من لم يتغل صاحبة ولا ولدا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت ميّل قلوبهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم هيج عليّ محبة روحانيتهم للمحبة الدائمة على الدوام بدوام الليل والنهار إنك أنت العزيز الجبار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويؤثر لكم دنوبكم والله غفور رحيم وإليه المصير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين يعبونهم كعب الله والذين آمنوا وشب حبا لله بخفي لطف الله بجميل سدر الله دخلت في كنف الله أتشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في حسن الله أنا في حصن الله أنا في ذمة الله أنا تحت حكم الله أنا في قضة الله فلا يصرف السوء إلا الله ولا قوة لخلق إلا كنت مع الله وَحَمْدًا كُلُّ جَبَّارٍ بِسَطْوَةِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا من بَيْنَ هَٰذِي وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا اللهم بحق ما دعوتك به رزقني هيبتك على جميع خلقك من يراني منهم ومن لم يراني وتعظمت بالتوراة عن يميني والإنجيل عن يساري والزبور خلفي والقرآن أمامي ومحمد صلى الله عليه وسلم شفيعي والله سبحانه وتعالى رفيقي ومطلع على يحفظني ويرعاني من كل ما خافه أن يطرني والله من ورائهم محيط هل قرآن مجيد في لوح محفوظ والقرآن أمامي ومحمد صلى الله عليه وسلم شفيعي والله سبحانه وتعالى رفيقي ومتطلع علي يحفظني ويرعاني من كل ما أخافه من كل ما أخافه أني ضرني. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وأقدت عني حتى والحديد والبأس الشديد وكل إنسان عنيد والجن على التأكيد وكل شيطان مريد أقدت السيوف الهنديات والرماح الطاليات، والسهام الطيارات والسكاكين ال واديات الحداد الصارمات الجندليات سيوف أعدائهم ورماحهم أحجارهم سجروا ورجعوا في أعينهم فرق الله رجعهم سمنكم من عيون فهم لا يتكلمون ولا ينطق الله بخير. أو يصمتون الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلما رأيناهم أكبرنهم وقطان يديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم سوس من سوس من دوس من حوس من كاهن أهين شرين أدنوي أصبوته أنشطت توكل يا غود وينقود الملكو ويا عبد النار عقدت لسنة الناس أجمعين بسم الله ألجمت أعدائي ما بي موسى عليه السلام ضربتهم ألف ألف قل هو الله أحد أصممتهم وأبكمتهم لا يجود علي ولو كانوا مثل الجبال ودككتهم كما دكت الأرض تحت الأقدام ومن ناقعته أنا الأساد لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الله من يعمل ويجيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين